مَدِتَكُ نُصُوحُكَ وَمِنْ ولتبلغوا أجرا متما وللكم تاخلون هو اللي لَغِيَ وَيُحيِي وَيُمِيتَ رَئِذًا قَبَا ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن لا يصرفون الذين كذبوا بنا